هو الذي أنزل من السماء مَاءً لكم منه شراب مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمه طريه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترلف الكماواخر فيه ولتبتغو ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 الذين تتوافه الملائكة ظالمي أنفسهم، فألقو السلام ما كنا نعمل من سوء، بل إن الله عليم بما كنتم تعملون، فدخلوا أبواب جهنم.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 قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ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 ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم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 لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ 117. 118. 119. 119. 111. 121. 122. 132. 133. 143. 144. 155. 156. 157. 167. 168. 168. 169. 169. 169. 169. 169. 179. 169. 169.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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلْبٌ وَهُوَ كَلْبٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَ مَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 مت شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدوء ورحمة وبشرا للمسلمين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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوته ان كفا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه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 يوم تأتي كل نفس تجادل وعن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون والضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنتين يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا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 وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبة به ولئن صبرتم له وخير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم